117. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا 118. إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة, من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا 111. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا 112. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا 113. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم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 يَشْرُقْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنَ الرَّحْمَةِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِثْلَهَا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ دَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ دَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ 122. مِنْ من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا 123. وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال 117. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد 118. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت وَكَذَلِكَ رعبا 119. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم 118. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة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 111. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا 112. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم 113. ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم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 111. إلا أن يشاء الله 112. واذكر ربك إذا نسيت 113. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا 114. ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة